وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنَجْعَلَنَّ لَهُمْ مَّثَلًا لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَيَوْمَئِذٍ نَّظَرُوا وَهُمْ ضَغَتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْرَبُونَ تَعذِبُونَ كَذِ العَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالكافِرِينَ يَوْمَ يُوقَدُ لَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 آاتِلَنُبَو أَم النَّهُم مِنَجََّةِ غُرَفَ لَبَو أََّهُُم مِن جََّةِ غَفًَا تَجِل مِن تَحسِهَأَه خَالِدينَ فدَ نِعَّ أَج العاميد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 مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَكُونُوا لَنَا خِلًا فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ إن الله بكل شيء عيب ولئن تألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتدا ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون